إلى أن الوصف له مفهوم، وذهب الطرف الآخر أن الوصف ليس له مفهوم. منشأ الخلاف قلنا بالأمس هو إرجاع التقييد بالوصف. فمن أرجع التقييد بالوصف للحكم يعني جعل الوصف قيدا للحكم. فقال بأن الوصف له مفهوم لأن الحكم يدور مدار الوصف فمتى وجد الوصف وجد الحكم وإذا عدم الوصف في شخص في موضوع إن عدم معه ذلك الحكم أيضا ومن ارجع التقييد بالوصف من أرجعه إلى الموضوع وقلنا بالأمس الموضوع عبارة عن المجموع من الوصف والموصوف ان أرجعه إلى الموضوع أي لم يجعل الحكم يدور مدار الوصف حتى نقول له مفهوم عند الانتفاع وإنما أرجع الوصف أرجع القيد إلى الموضوع إذا ارجعنا القيد إلى الموضوع فيكون الحكم فيكون الحكم من جهة التقييد مطلق يعني غير مراعى فيه القيد إذا لم يكن مراعى فيه القيد فإثبات الحكم للموضوع المعين لا يعني نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر المصنف يقول والحق عندنا أن القيداء لو خليه وطبعه يعني لم تكن هناك قرينة خاصة على وجود المفهوم في الوصف أو على عدم وجود المفهوم في الوصف كما بينا بالأمس لو لم تكن هناك قرينة وكانت القضية الوصفية قضية مطلقة يعني مجرد عن القيد فان الظاهرة أن القيود ترجع إلى الموضوع لا إلى الحكم وبهذا نقول الوصف ليس له مفهوم فدليلنا على أن الوصف ليس له مفهوم دليلنا ما هو هو أن القيود ترجع إلى المواضيع لا إلى الأحكام بالأمان يعني لو سؤلنا هذا السؤال لماذا ذهب المصنف إلى أن الوصف ليس له مصنف الجواب المصنف يقول الجواب أن الظاهرة أن الجملة الوصفية أن القيد فيها لو خلي وطبعة أن القيد أن الوصف في الجملة الوصفية لو خلي وطبعه ولم تكن هناك قرين خاصة دال على المفهوم أو عدم المفهوم فإن الظاهر أن القيود قيود للموضوع وليس للحكم إذا كانت قيود للموضوع فمن جهة الحكم القيود مطلقه واضح جواب هذا رأي المصنف. ودليله على عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفيه إن قلت لو سألنا القائلين بالمفهوم للوصف لو سألناهم دليلكم على أن الوصفات له مفهومون ما هو ما هو الدليل على وجود المفهوم للوقت الجواب إن قلت هكذا قلنا لك عندنا أدلة ستة وإن كان المصنف أشار إلى أربعة فقط عندنا أدلة ستة على ان الوصف له مفهوم المصنف يقول وكلها عندي باطله خب خلينا نسمع شنو هالأدلة الاول اذا هذه ادله المثبتين المثبتين للمفهوم للوصف المصنف دليله اتضح اتضح بعد الدليل المصنف يقول نحن نقول الجملة الوصفية ليس لها مفهوم لماذا؟ لأن القيد يرجع إلى الموضوع والحكم من هذه الجهة مطلق انتهينا خذ الطرف الآخر من قال أن الوصف له مفهوم دليله ما هو؟ الأول الدليل الأول لإثبات المفهوم للوصف أن نقول لو لم نقل أن الوفاء له مفهومون لزم محذور اللغوية يلزم العباس يلزم الله لماذا لأننا نقول إذا كان ذكر القيد يعني الوصف إذا كان ذكر القيد في قوله في قوله أكرم الرجل الهاشمي أكرم الرجل العادل إذا كان ذكر القيد الوصف العالم العادل الهاشمي إلى آخره إذا كان ذكر هذه القيود وذكر الوصف لا يدل على أن من لم يكن عالما من لم يكن عادلا من لم يكن هاشميا اذا لم يدل على انتفاء الحكم عن الفاقد للوصف فلماذا ذكر الوصف أيضاً؟ لماذا ذكر هذا الوصف اذا قال المولى لعبده اكرم الرجل الهاشمي ولم نفهم من هذا القيد أن غير الهاشمي لا يكرم لم نفهم هذا إذا لم نفهم هذا فذكر القيد لغون بلا فائدة عبث يكون خب وليكن إذا كان عبث يقولون إذا كان عبث فهذا يعني خروج كلام المولى الحكيم خروجه خروجه إلى اللغوية ونحن القائلون بالمفهوم ونحن صيانة صيانة لكلام المولى لكلام الحكيم صيانة لكلامه عن اللغوية وعن العبثية وعن عدم الفائدة نقول بأن الوصفاء له مفهوم وبعبارة أخرى الأمر عندنا دائر بين أمرين إما أن نقول أن الوصف له مفهوم إما أن نقول هكذا أو لا أو نقول باللغوية والعبثية إذا خيرنا بين هذين الأمرين نحن نختار نحن نختار أن الوصف له مفهوم لماذا؟ صيانة للكلام عن اللغوية اتضح الدليل الدليل واضح هذا هو الدليل الأول وفيه وفيه هذا باطل هذا باطل لماذا لأننا نقول هذا الكلام منكم إنما يصح إنما يصح صيانة عن اللغوية لا بد أن نقول بالمفهوم إنما يصح في حالة واحدة وهي, وهي أن ذكر الوصف في الكلام ليس له إلا هذه الفائدة يعني أن له مفهوم فقط إذا كانت الفائدة من ذكر الوصف من ذكر القيد في الكلام تنحصر فقط فقط تنحصر في المفهوم نقول منكم هذا الكلام نقول صحيح اذا هذه الجملة الوصفية لها مفهوم إذا كان هكذا إذا لم تكن هناك فوائد أخرى من ذكر القيد من ذكر الوصف في الكلام نقبل منكم هذا الإشكال نقبل منكم هذا الدليل ونحن نسلم أيضا أن الوصف له مفهوم ولكن ولكن ذكر الوصف في الكلام له فوائد لا تعد ولا تحص من يقول أن ذكر الوصف في الكلام فائدته تنحصر فقط في أن له مفهوم حتى إذا لم نحكم بالمفهوم قلتم له لا لا هناك فوائد أخرى وأذكر لك فائدة واحدة فقط من فوائد ذكر الوصف القيد في الكلام من الفوائد من الفوائد الاهتمام الزائد لماذا؟ الاهتمام الزائد بموضوع الحكم يعني الرجل يعني الهاشمي الاهتمام الزائد به لماذا أهتم به؟ لجلالة قدره وشأنه العلمي ومكانته الاجتماعية و و و الى آخره المتكلم يهتم يهتم زائدا بهذا الشخص ولذا يحدد ولذا يحدد يحدد بالضبط موضوع الحفظ يقول أكرم الرجل العالم أكرم الرجل العادل اعطي الطفل اليتيم للاهتمام الزائد بهذا الكلام وأضرب لك مثال مثلا مثلا على الاهتمام الزائد باصحاب المكانات إذا كان جناب السيد عنده دعوة عنده دعوة ذهب إلى الحج تقبل الله الأعمال رجع من الحج كما في بعض الأعراف بعض الرجوع, الرجوع من الحج مثلا يعمل وليبة للمؤمنين خب إذا كان فيهم عالم وكتب جناب السيد كتب إعلانا وضعه على باب المدرسة مثلا قال كل الإخوة أو كل الطلاب مدعوون هذا واضح معك؟ خب فنحن جميعا يشملنا هذه الدعوة ولا لا تشملنا الدعوة ولكن هو احتراما للبعض لمكانتهم لسيادتهم لأفضليتهم يذهب إلى باب داره صحيح؟ هكذا يحصل أحيانا فيطرق الباب ويقول له أنت بشخصك اليوم مع أن الإعلام يشمل هذا الشخص لكن لماذا ذهب إلى بيته لمكانته الخاصة في قلب السيد كذلك أيضا هنا ذكر الواط لمزيد الاهتمام بالطرف المقابل بالطرف المقابل ولذا المتكلم يحدد الموضوع بالدقه أيضا فهذه فائدة أخرى من ذكر الوصف فلم تنحصر فائدة ذكر الوصف في المفهوم لا لا هذه فائدة أخرى أيضا وهناك فوائد كثيرة فدليلكم هذا باطل مردود إليكم اتضح الدليل والجواب هذا أولا الدليل الثاني الدليل الثاني يقولون أبطلتم الدليل الأول قبلنا منكم لكن عندنا دليل ثاني وهذا الدليل مثيل وهو أن القيود تنقسم إلى قسمين قيود احترازية وقيود توضيحية ما الفرق بينهما التفتوا القيد الاحترازي إنما يذكر في الكلام إنما يذكر في الكلام لبيان أو للاحتراز للاحتراز عن عن عن شمول الحكم لغير الموضوع المذكور في الجملة لا إذا قال الرجل المولى لعبده إذا قال هكذا إذا قال أكرم الرجل العالم وصف العالم وصف العالم في القيد الاحترازي إنما يذكر للاحتراز عن شمول الحكم للجاهل هذا معنى الاحتراز الاحتراز القيد الاحترازي انما يذكر في الجمله في الكلام للاحتراز عن شمول الحكم لغير الموضوع الواجد للوصف المذكور فكل موضوع فقد الوقف المذكور في الحكم لا يشمله. هذا معنى الاحترام. هذا معنى الاحترام. والتوضيحي غير ذلك. التوضيحي المراد منه ليس الاحترام. وإنما التوضيح والبيان وليس الاحترام عن شمول الحكم للفرد الفاقد للقيد أو الوقف. إذا اتضح هذا. عندنا قاعدة أصولية عندنا قاعدة في علم الأصول تقول أن الأصل في القيود أن الأصل في القيود الاحترازية فكل قيد فكل قيد ذكر في الكلام فكل قيد ذكر في الكلام الاصل الظاهر أن هذا القيد إنما ذكر للاحتراز ومعنى القيد الإحترازي اتضح بعد اتضح بعيد لأن مرتين أعرف أن القيد توضوحي أعرف هذا من خلال دليل معين ومرة أخرى أعرف أنه احترازي لكن إذا لم أعرف بدليل لا هذا ولا ذاك الأصل في القيود الاحترازية هاي قاعدة حفظوها أن الأصل الاحترازية أي أنه يذكر للإحتراز عن شمول الحكم للموضوع الفاقد أو لغير الموضوع الواجد للوصف المذكور في الكلام واضح طاق فإذا كان الأصل في القيود الاحترازيه نأتي هنا في محل الكلام إذا قال المولى أكرم الرجل الكبير هذا القيد لماذا ذكر للإحتراض عن غير هذا الكبير صحيح فإذا للوقف مفهوم إذا, إذا قلنا الحكم ينتفي عن غير الكبير فهذا يعني عبارة اخرى عن اعترافنا واقرارنا بان الوصف له مفهوم الدليل الصرح واضح الدليل واضح وهو باطل وهو باطل لماذا يقول المصنف نحن نقرب القاعدة نقبل القاعده نسلم بها ولكن ولكن نسألكم ما معنى الاحتراز في القيود الاحتراز ما هو الاحتراز بينا عبارة أخرى عن هذه معنى الاحتراز بعض الاحتراز هو كونه كون كون الحكم في كون الحكم في الكلام مضيق أو مضيق نعم مضيق مضيق مقصور منحصر كون كون حكم في الكلام مضيق على هذا الموضوع هذا واضح من الاحتراز ولكن هذا شيء وموضوعنا شيء آخر صحيح الاحتراز تضييق الحكم صحيح تضييق ولكن تضييق الحكم في الاحتراز وإثبات الحكم لهذا الموضوع لهذا الموضوع إثبات الحكم له لا يعني نفيه أما عداء غيره إثبات الحكم لهذا لا يعني نفي الحكم عن غيره وبعبارة أخرى نحن نقول بطريق آخر نقول نقر ونعترف بأن شخص هذا الحكم شخص تذكروا بعد أول المفاهيم قلنا محل النزاع هنا الكل أو الشخصي النوع الكلي يعني مو شخصي فنحن نقر هنا أن شخص هذا الحكم المذكور في الجملة ينتفي عن غير الموضوع المذكور صحيح ولكن انتفاء شخص الحكم لا يعني انتفاء سنخ طبيعي صحيح كلي الحكم فقد يثبت الحكم للفرد الاخر بطريق اخر فاثبات الشيء لا يعني نفي ما عداك وإثبات الحكم لهذا الموضوع صحيح القيد الاحترازي نسلم بهذا لكن معنى القيد الاحترازي التضييق هذا معنى بعده تضييق الحكم في الفرد المذكور وهذا لا يعني نفي الحكم عن غير هذا الموضوع نعم هو يدل على انتفاء شخص هذا الحكم عن غير هذا الموضوع ولكن انتفاء شخص الحكم شيء وانتفاء طبيعي الحكم ينخل الحكم شيء اخر ما أدري اتضح الدليل اتضح الدليل الثالث للقائلين بالمفهوم الدليل الثالث قالوا دليلنا صغير ومختصر ما هو هذه الجملة فقط دليل ذكر الوصف مشعر بالعلية فقط هر الدليل خلط بها هذا هو الدليل ذكر الوصف في الجملة فيه إشعار فيه إشعار بأن علة ثبوت الحكم إشعار فيه بأن علة ثبوت الحكم لهذا الموضوع المذكور للوف يعني العلم فيه وجود الوف مثلا, مثلا إذا قلت هكذا إذا قلت داري هكذا قلت داري موقوفة قلت هكذا داري موقوفة على طلاب العلم أو العلوم الدينية قلت هكذا هذا الوصف طلاب العلوم هذا الوصف فيه إشعار فيه إشعار فيه إشعار أن غير طلاب العلوم الدينية لا يشملهم حكم وقفيه فيه إشعار هذا فيه إشعار واضح إذا قلت إذا قلت أعطي إذا قلت أعطي المال اعط المال للرجل الهاشمي هذا الوص هاشمي فيه اشعارا بان عله اعطاء المال لهذا الرجل لانه هاشمي فقط هذا بعباره اخرى يدل على انتصاء الحكم عن غير هاشمي فكيف تقولون فكيف تقولون ان الوص ليس له ستبقى له مفهوم هنا واضح الدليل الدليل واضح الجواب المصنف يقول وهذا فيه أيضا وفيه وفيه نحن نقبل نحن نقبل أن ذكر الوطف مشعر نقبل هذا بالعلية لولا دي أعصر علية نقبل هذا نقبل هذا ولكن نحن تكلمنا في بحث مفهوم الشرط أن المفهوم حتى يثبت نحتاج إلى إثبات أمور أربعة الأول أن العلاقة صحيح لزومية ثاني الترتب ثالثا العلية ورابعا الانشطار خوف نحن نسلم بأن ذلك الوصف مشعر بالعلية ولكن الإشعار بالعلية شيء هذا شيء وكون هذا الإشعار علم إلا منحصر شيء آخر نحن لا ننكر أن الوصف فيه إشعار بالعلية ولكن هذا لا يخدم الموضوع أنتم إذا أردتم أن تثبتوا المفهومة للوصف تثبتوا لنا بالعليه تثبتوا الانحصار هذا تثبتوا وفرق بين المقامين نحن نقول وإياكم نعترف وإياكم بأن ذكر الوصف مشعر فيه إشعار بالعليه ولكن الإشعار بالعليه لا يفيد في إثبات المفهوم إنما المفيد إثبات أن هذه العل عل منحصر وهنا لم يثبت ذلك عيد الجواب يقول المثنف نحن نعترف أيضا بأن ذكر الوصف فيه إشعار من العلية. صحيح ولكن هذا لا يفيد في المقام يعني لا يفيد في إثبات المفهوم إنما المفيد هنا إنما المفيد هنا المفيد في إثبات المفهوم إثبات أن هذه العل علة من منحفرها هذا ثبتوه لنا أما نحن لم ننكر أن ذكر الوصف مشعر بالعللية صحيح مشعر بأسفل عللية لكن هذه العل علم منحفر أو لا هذا يفيد في المفهول تضع الدليل الرابع والأخير الدليل الرابع عند القائلين بأن الوصف له مفهوم الدليل الرابع الاستدلال أو بعبارة أخرى التأييد بذكر بعض الموارد التي فيها مفهوم فإذا قبلتم أن هذه الموارد التي سوف نذكرها الآن فيها مفهوم مع أنها وقفية فهذا إقرار منكم بالبعض والاقرار بالبعض إقرار بالكل واضح؟ نقوله. نقوله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله مطل الغني ظلم مطل مين مطل الغني ظلم يعني يعني يعني رجل غني عنده مال و يتدين يستلف فلوس مثلا من الغني السيد مثلا من جلاله يستلف فلوس هذا فقير وذاك غني سيد كل ما يروح يطرق الباب وين فلان ما موجود وين فلان مسافر وين فلان طالع يريد يريد امواله وذاك يماطل معه اليوم وغدا وبعد غد وتروح سنة كاملة هذا يسمى مماطله تأجيل دفع الدين مماطلة خب إذا كان المماطل غني إذا كان المماطل غني فهذه المماطله منه ظلم لهذا الرجل ظلم مثل وهذا الجمله خب هذه الجملة بمنطوقها تدل على شيء بمفهومها تدل على شيء آخر بمنطوقها تدل على ان الغني اذا ماطل في دفع الدين فهذه المماطله منه ظلم في حق هذا الرجل هذا المنطوق وبعضها بمفهومها تدل على ان الفقير مسكين اذا تدين ثم ماطل سوف اليوم بكره ما عندي ما اذا هذا مو ظلم هذا ليس ظلم واضح هذا المفهوم المنطوق ان الغني اذا ماطل فهذا ظلم منه اما مسكين الفقير اذا عجز عن تدب فمماطلته ليس ظلم وانما مسكين لأجز هو يماطل واضح فاذا هذه الجمله لها مفهوم وغير ذلك من الجمل التي لها مفهوم هذا تقبلون؟ تقبلون؟ نقول له نعم يقول إذن إذا قبلتم هذا فاقبلوا بقية الجمل الإقرار بالبعض إقرار بالكل واضح الدليل فالوصف له مفهوم نقول له لا الإقرار بالبعض ليس إقرارا بالكل لا لا مؤخرا بالكل ولذا سجد بعض أصحاب الديانات يقرون فقط بموسى صحيح ولا يقبلون عيسى ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضهم يقبل عيسى ولا يقبل إلى آخره ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفقوا على كتابة الصلح وأمر وقال لعلي أكتب فقال ماذا هذا ما تصالح عليه محمد ابن عبد الله رسول الله، فاعترب الطرف الآخر، اعترب المشرك، قال يا محمد لو كنا نقبل أنك نبيا لما حربناك هذا أول الكلام، نحن نقرب موسى، نقرب عيسى، ولكن لا نقرب، لو كنا نقرب النبوة، إذن على ما اختلفنا معه. فأشتب هذه الكلمة فقال لعلي انسحا فقال يا رسول الله إن يدي لا تطاوعني ما أقدر أنسح فقال يا علي انسحا انسحا ثم بشره بشيء آخر فلأقرار بالبعض لا يعني الاقرار بالكون لماذا المصنف يقول هنا هذه الجملة مطلو الغني ظلم على فرضها مفهوم على فرض وسلمنا هذا لقرينه خاصه تسكن اول البحث قلنا اذا كانت هناك قرينه على المفهوم فنسلم بالمفهوم ولا نختلف معكم صحيح هنا في هذه الجمله هناك قرينه خاصه وهي مناسبه الحكم والموضوع ومناسبه الحكم والموضوع قرينا على وجود المفهوم وهي المناسبه لان المماطله التي يكون صاحبها ظالم اذا كان غنيا فالحكم هنا متناسب مع الموضوع الحكم بالظلم الحكم بالظلم متناسب مع الموضوع لان الرجل غني فحقه مناسبه كما قلنا في اكرم الرجل العالم لان الاكرام لا يتناسب الا مع هذه المواضيع يعني مع العالم كذلك هنا المماطله والظلم لا يتناسب الا اذا كان المماطل غنيا اما اذا كان المماطل فقير فلا يسمى مطلوب يسمى ظلم فهنا توجد قرينه خاصه عندنا وهي قرينه مناسبة الحكم والموضوع ونحن لا ننكر المفهوم إذا كانت هناك قرينة إنما بحثنا إذا تجردت الجملة وصفية عن القرينة إذن هذه الأدلة الأربعة أو التي قلنا سته كما ذكرها صاحب الكفاية هذه الأدلة الأربعة أو الستة كلها باطلة فثبت ان الوصف ليس له مفهوم عندكم سؤال استفسار طبق العباره قال اذا عرفت ذلك فنقول ان الظاهرة في الوصف لو خلية وطبعه عطف تفسير وطبع يعني شنو يعني من دون وهي معناه من دون قرينه انه من قبيل الثاني ثاني يعني شنو هو يفسره اي انه قيد للموضوع وليس للحق خب فيكون الحكم من جهته يعني من جهه, ال... من جهة القيد مطلقا غير مقيد غير مقيد فلا مفهوم للوقت ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به من؟ المثبتين صحيح؟ ما استدل به المثبتون لمفهوم الوصف ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية الأربعة أولا جليل الأول أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاق يعني لم يدل على المفهوم لم تبقى فائدة فيه في الوصف لم تبق سرقوه بعده ما قصايده والجواب أن الفائدة غير منحصرة غير منحصرة برجوعه يعني الوصف إلى الحفظ لا لا لا أكف وائد أخرى وكفى فائدة وكفى هاي فائدة واحدة فقط وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به يعني بدل ما يكون أكرم الرجل يحدد الموضوع بالدقة أكرم الرجل الهاشمي العالم وهذا التحديد للاهتمام به كما قلنا في أثناء الكلام الدليل الثاني أن الأفضل في القيود أن تكون احترازية والجواب هذا مسلم تسلم بالقاعدة نقبل القاعدة ولكن معنى الاحتراز ما هو معنى الاحتراث كما قلنا هو تضييق صحيح؟ تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد ما وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص مو سنخ شخص الحكم له ونحن نقول به نقبل هذا وليس هذا من المفهوم في شيء لأن المراد في المفهوم إثبات نفي سنخ مو شخص الحكم وليس هذا من المفهوم في شيء لأن إثبات الحكم لموضوع لا يعني نفي ما عدا لا ينفي ثبوت سنخ مشخص شخص الحكم لا ينفي سنخ الحكم لما عدا كما في مفهوم اللقب إذا قلت أكرم زيد بن أرقا مفهوم اللقب كما فيأتي هذا مو معنى لا تكرم فلان وفلان ما معنى هذا دك عندنا أدلة خاصة، أدلة خاص طبعاً، وإلا إثبات الشيء لا يعني نفي هناك ولذا في الشرط قدمنا مقدمات طويلة حتى نقبل الحكم بالمفهوم، ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء لأن إثبات الحكم لموضوع لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ سنخ ذلك الحكم. لما عدا تعني المواضيع الأخرى كما في مفهوم اللقب والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحوم صار يبقى قيد للموضوع أيضا ثلاثة أن الوصفة مشعر بالعلية إذا كان كذلك فيلزم إناطة الحكم به بالوصف فمتى ما كان الوصف لأنه علبة والمعلول يدور مدار وجوده إلا إذا إلا كانت يكون المعلول إذا المعلول فقده تفقده عفوا إذا إلا فقده تفقده معلول أيضا اللهم هم إلا على بعض النبائل الفلسفية التي تقول أن العلة تحت أن المعلول يحتاج إلى العلا حدوثا لا بقاءا ولكننا من القائلين بأن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاءا. خوب أن الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناقة الحكم بالوصف. يعني الحكم يدور مدار الوصف وجودا وعدما. والجواب إن هذا الإشعار وإن كان مصداقا وإن كان مسلما نقبل هذا وإن كان مسلما نقبل وإن كان مسلم. يعني نسلم بأن ذكر الوصف مشعر، نسلم بهذا إلا أنه لم يصل، يعني لم يرتقي إلى حد الظهور وأن يعني خذ أنه علم حصر يعني هاي الشكل لا ينفع في الدلالة لأن إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور يعني إلى حد أنه علم حصر لا ينفع في الدلالة على المفهوم. ونحن نقول بالمفهوم إذا ثبت أن العل علا ونحفر وإلا قلنا في الجملة الشرطية إذا قلنا هكذا إذا خرجت الشمس فالغرفة مضيئة نحن نقبل أن إحدى إحدى على إضاءة الغرفة خروج الشمس لكن قد تغيب الشمس في الماء الآن قد تغيب الشمس والغرفة مضيئة هذا نحن نثبت ان العله عله ولكن بر منحصره نعم يكون هناك المفهوم اذا كانت عله عله منحصره اربعه الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم إذا قبلتم هذا فهذا يعني أن الوصف له مفهوم الجواب إن ذلك على تقديره يعني على فرض قبلنا أن هذه الجملة لها مفهوم إذا قبلنا هذا لا ينفع لماذا؟ لأننا لا نمنع نحن لا ننفي بالمطلق أن الوصف له مفهوم بل نقول الوصف إذا كانت هناك قرينه خاصة فله مفهوم لأننا لا نمنع يعني لا ننفي بالمطلق من دلاله التقييد بالوصف على المفهوم أحياناً لماذا؟ بوجود قرينة خاصة وإنما كلامنا وانما موضوع البحث أين؟ في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه يعني من دون قرينة هل يقصد المفهوم أو لا؟ وفي خصوص المثال مطلو الغني مثال مذكور نجد القرينة على المفهوم على اناقه الحكم بالغني موجوده يا قرينه من جهه مناسبه الحكم والموضوع فيفهم ان السبب في الحكم بالظلم كون المديني غنيا فيكون مصلحه ظلما بخلاف المدين الفقير مسكين بخلاف الفقير بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين، بس كين ما طل، إذا ما طل فلا يكون مطله فلما ولذا في قوله تعالى مضمون الآية، فنظرة إلى ميسر، واضح يصير هذا تمام الكلام في مفهوم مفهومه وإلى هنا ثبت أن الشرط له مفهوم صحيح بعد إثبات المقدمات الأربع وثبت أن الوفاء ليس له مفهوم لماذا؟ دليلنا أن التقييد بالوصف راجع إلى الموضوع لا الى الحرام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين